126. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 127. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خالت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحون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 بينا فيها رواصِيَ وأروَبَتْنا فيها وأروَبَتْنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش وملَّستم له برزقٍ خزائنهم وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواحق فأنزلنا من السماء ماء فأصيناكم فأسقيناكم وما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 سَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِ مَسْنُونٍ وَالْجَانَ نَخْلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ صي صالٍ من حمٍ مسنون فإذا سوَّتُه ونفَّختُ فيه من روحه فقُعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا يكون مع الساجدين 117. قال يا ابن سمالك ما لك ألا تكون مع الساجدين 118. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم لَنَا تِلَ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبّي فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبّي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 إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون أدخلوا بسلام آمن صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي 122. وأن عذابه والعذاب الأليم 123. ونبئهم عن ضيف إبراهيم 124. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشِّرُونِي عَلَى أَمَّا الثَّنِيَ الْكِبَرُ فبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بُشْرُنَا كَمِ الْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالُوا مَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَبِّهِ إِلَّا 112. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 114. إلا آل نوط إنا أجمعين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 وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُמَرُّونَ ۗ وَقَدَّيْنَا 119. وذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاءن وجاء المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قُلْ الله وَلَا تُخْزُونْ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَهَا أُولَئِكَ بَنَاتُ إِنْ كُنْتُمْ تَنْفَعِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من فِي إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل قَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَبِيْمَ مِنْ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمنين صيحت مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق، وإن الساعة لا صفح الصفح الجميل. این ربک هو الخلا ف ال عليم. ولقد آتينا كسب عم من المثاني و العظيم. لا تمتدع. إِن كَإِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ 119. فوربك لنسألنهم أجمعين 110. عما كانوا يعملون 111. فاصضع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 112. إنا المستهزئين ك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وَالْكُمْ مِنَ الْسَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ